إنه كان في أهله مسرور إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمن فَقُضِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُ بِعَبَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ وَيُرْمَىٰ